لتجدن أشد الناس عذاوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقرأهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين وربانا وأنهم لا يستكبروا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 تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا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 حَنتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسل ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم واحفظوا ايمانكم وكذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يبين الله لكم اللهم وعني الصلاه فهل ان Pong نَعْتَدَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَمْ عذَاكُمْ أَلِيمَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاتُ عَدْلٍ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 صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البحر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلام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 تسؤكم وإن وَإِن عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله رفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة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 وغيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاه يقسمان بالله ان اقتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهاده الله ورانكتم شهاده الله اننا اذا لمن الاثيم إن عثر على أنهما استحقا إثلا فآخران يقوما لمقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسما لبالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعكدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن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 إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة إذ تخلق من الطين كهيئة الطين بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذني ويكتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أَنْ آمنوا بِي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون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 الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائده من السماء تكون لنا عيداً لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمتعون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم مَا تكسبون قَد كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يأتِيهِمْ أَنبَاءٌ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَوْسَعْنَا لَهُمُ أَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَمْشَاهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سحر وَضَيَّرَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْقَرُ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مُلْكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزَأَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 قَيُّر فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوَقَعَ عِبَادَهُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِير قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي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 أين شركاؤكم الذين كنتم تزعون وإن يهلكون إلا أنفسهم ولا يشعرون صبروا على ما كذبوا واؤذوا حتى اتاهم نصرنا واؤذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاء And mm -hmm.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 قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وَمَا مُغْسِلُ الْمُغْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ وَالَّذِين أَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ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 كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم ثوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفورا رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ظَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِرُونَ إذ الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لغضي الأمر بيني وبينكم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 وفته رسلنا وهم لا يفذقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسمين قل مين فَإِذَا دَعَوْهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَا مِن هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُمَّ نَجِّكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عذابا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 ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يخذ منها هدان الله كالذي استهوته الشياطين كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له مصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة تحشرون وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصر عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير